طريق الحق سيروا مثلنا المختار سار واحكموا تطير الانتظار طريق الحق مثل المختار تطير الانتظار نجأنا لله لله من قوانين الزمان كل عاصم بذوها بذوها والعانوها والعانوها تنبذوها تنبذوها تنبذوها والعانوها وجعل الدين المنا لاثر الرحمن فيها كل عز وثقه فبها كنا قديما فبها الدنيا الخيبات شراط الرحمن كل عز وثقه قديما لما كنّا الطين وفنّا مثل فن, فن الانتصار فطاوينا كل أرض الواد ملكها المحب لما كنّا الطين وفنّا مثل فن <تصفيق> ما المقتدر ساو وحكم بالشرعية تطيل الانتظار في طريق الحق سيروا من ما المقتدر تطيل الانتظار الذل الا من كلها والعانوها والعانوها والعلونا واجعلوا فينا المنار لمنا لم كن يوما عابدانا ولا كنا صغار فاستاق الرحمة ناتينا وصعوا أغلقارا لما كن يوما عابدا ولا كنا صغار فاستاق الرحمة ناتينا وصعوا أغلقارا حققوا أحد الآمان إنها فلاة sالمنا لا تقول اليوم صبرا لا نوط في الوجود يا فجرنا الوليد ان على الضرى يا من نجي تشرق بنور وجهك يا فجرنا الوديع نلقاك بعد حين ينصرنا الصباح نلقاك رغم القهر والابلال من البحار نلقاك رغم القهر والليالي والهيصاء نلقيك في الديجور في ثلاط من البحار، أنتاي نشتد فينا الريح لنا المنا، وأنت من يغذونا من خولات الزمان، أنتاي نشتد الريح لنا المنا، وأنت من يغذونا من خولات الزمان. إنا على ارتضى عبود الذي تشرق في الوجود يا فجر الولي. إنا على ارتضى. نلقا l'algame نلقا كبعد حين يا نصرن الأكي قطل الانتظار وعزال الصبار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قطل الانتظار ربه يا رباه نرجوك الانتظار انتصار أحقا الانتظار عذار الصبر صبره يا رب لكان انتصار إن على انتظار يا حرم المجد تشرف في الوجود يا فجر من الويل إن على انتظار يا حرم المجد تشرف في الوجود يا فجر من الويل نبقى نبقى نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد اني أرى مننا في عصرنا السدا وعدم ما مننا في وعدم ظنه قد مضى بنا وسار فلتهناي بهذا الانتصار قد جاء يوم نصرنا في الزهر امتلك بهذا الانتصار، قد جاء يوم نصرنا للدهر باقتدام إن على انتظار يعستران المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إن على انتظار يعستران المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إن على انتظار يعستران المجيد تشرق في الوجود فجرنا الولي <سؤال> يا <سؤال> وجود فجرنا الولي <سؤال> <فجرنا النجيد. سؤال> <سؤال> <فجرنا الوليد. سؤال> نلقا النور كما ضحين يا محور الابدي يا محور الابدي يا